صر في جاب ابنه والابن قاعد تايف في الدنيا وسائح في الدنيا وبعد كده الاب سمع ان ابنه سجن اتأثر اتطهر على ابنه في ليله من الليالي قلبه بيخبط لابنه قدامه قال يا حمل له ايه ويدي له ايه ويعطيه ايه ويفرح بيه ايه ولله المثل الاعلى انت اتصرت في قسر الشهوات لو رجعت لربنا ربنا هيفرح بك قد ايه انتوا عارفين غنى ربنا قد ايه ده ربنا بيقول على قارون العبد الحقير واتيناه من الكنوز ما انما مفاتحه لتنوء بالعصبه اول يا جماعه الاستوديو اللي انا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 ربنا ينتظركم ايام رائعه في الدنيا في الدنيا واحد صاحبي كان عنده في داره ثقب لف بيه على هي هيموتوا من الوجع بيقول لي اول ما التزمت واستعملت السواك ربنا سبحانه وتعالى اذهب كل ده عني واحد صاحبي بيقول لي انا قبل ما التزم 13 ترم ساقطهم ما ولا ترم معديت فيه نظيف انا نضيف ما عرفتش النجاح نظيف غير لما التزمت وغير لما طبت ربنا سبحانه وتعالى بكرم ربنا سبحانه وتعالى شوفوا الحديث بتاع صحيح مسلم ان الله لا يظلم مسلما حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره ولا حسنه الطريق ده ولا خطوه هتضيع عليك فيه الطريق ده ولا خصله شعر غلطتيها هتضيع عليكي فيه الطريق ده ولا تسبيح ولا يوم صمت ولا ركع صليتها ولا اي قران قريتها هتضيع عليكي فيه تعطى بها في الدنيا اعطى بها كل حاجه ايام رائعه يا جماعه ايام رائعه والله العظيم اللي عايز يعيش الدنيا كلها اللي عايز يعيش السعادة كلها والبهجه كلها يدخل في طريق ربنا كنت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 ليت واحد بيقول لي انا شفت لك رؤيه رؤيه فيها كذا وكذا قلت سبحان الله ده احنا لسه دعين ربنا امبارح قربت احساس ان ربنا ان ربنا بيحبك ان ربنا فرحان بيكي ان ربنا راضي عنك ان ربنا فتح لك ابوابه يا جماعه ينتظركم ايام رائعه ايام جميله ده انت لو التزمت ايام جميله والله يا جماعه يعني ينتظركم قنوات فضائيه اسلاميه رائعه تخيل انك انت هتقعدي قدام قناه وانت بتتفرجي على برامج دينيه جميله مؤثره جدا تلاقي في النص بحلة تيفال يقول لك عرض مميز جدا بثمن مميز جدا لحله مميزه جدا ليها غطا مميز جدا الحاله دي تنفع في كل حاجه يا جماعه يعني ممكن ست البيت تطبخ فيها يبقى تطبخ فيها ست البيت وممكن تبقى طربوش يلبسه راجل البيت وممكن لو عندكم كتاكيت تملوها ميه وتحموا فيها كتاكيت البيت ايام رائعه ايام جميله ايام ناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى وربنا ما هيصل له امورها ومسخه لحياتها ينتظركم ايام رائعه في السعادة في الراحه النفسيه مره فتاه بعتت لي جواب عن مشاعرها تجاه ربنا جواب جميل قوي يا جماعه بتقول فيه واشرق قلبي بحب الله كما اشرقت الارض بنور ربها قلت يا على الجنه اللي الملتزمين عايشينها يا كان في واحده اسلامت وكانت علامه دينها مطبوعه على ايديها القديم وعايزه تتخلص منها من فرحة بالاسلام مش عارفه تشيلها حرقه المكان اللي فيه العلامه عشان تخلص من اي حاجه فيها بعد عن ربنا الكلمه اللي ما ننسهاش ابدا ان في الدنيا جنه يا شباب ان في الدنيا جنه والله العظيم ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره لا يا شباب انا بقول كده انا بقول ان في الدنيا جنات مش جنه واحده والله العظيم جنات جنات جنت طلب العلم قابلت احد الاخوه الاخوه طلبه العلم المجتهدين بعد جوازه باسبوع فلقيته خلص جدا فبقول له يا ابني ده الناس بتدخل بعد الجواز قال لي من كتر حب للعلم ما قدرتش مراتي بقت تنام وانا مش قادر اقعد اذاكر لغايه ما تصحى وانا بنام قليل جدا سبحان الله رضي بيحبوا احد الشباب بجنه الدعوه الى الله بيقول انا اول ما التزمت كان امنيتي حياتي امشي في الشوارع واكلم الناس على ربنا احد الشباب لا يمكن تكس ابدا قلت له